النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية. وصابر وبط وصابياهما على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدة فإل على السلام هذا زمان إلى فإلى الأمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد الثلاثين من شعبان لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هجوم لجنود الخلافة على مقر قيادة منطقة سبها التابعة لميليشيا حفتر عشرة هلك ومصابين من المرتدين بينهم مختار قرية في أماكن متفرقة من ولايات العراق البداية من ولاية ليبيا هجوم لجنود الخلافة على مقر قيادة منطقة سبها التابعة لميليشيا حفتر من فزان بعد التوكل على الله تعالى هاجم جنود الخلافة فجر أمس مقر قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة لميليشيا حفتر المرتدة في مدينة سبها والمعروف باسم كتيبة جبريل البابا واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من ستة عشر مرتدا وفرار الآخرين، وتم تحرير جميع الأسر المحتجزين داخل المعسكر، كما أحرق المجاهدون عددا من الدبابات والمخازن بعد اغتنام ما تيسر لهم من أسلحة وذخائر، وعادوا لمواقعهم سالمين، ولله الحمد والمنى، وأصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من هجوم جنود الخلافة على مقر قيادة منطقة سبها التابعة للميليشيا حفتر ولله الحمد ننتقل إلى ولاية العراق عشرة هلك ومصابين من المرتدين بينهم مختار قرية في أماكن متفرقة من ولاية العراق من رجله. بفضل الله تعالى كما جنود الخلافة لعناصر من الحشد الشعبي المرتد بمنطقة كنعوص شمال الشرقاط أمس بالأسلحة الخفيفة وتمكنوا من قتل عنصر وإصابة أربعة آخرين نسأل الله أن يعجل بهلاكهم وفي ديالة بتوفيق من الله تعالى تم تفجير عبوتين ناسفتين على منزل مرتد وتجمع للحشد العشائري المرتد في قرية المخيسة بمنطقة الوقف ما أدى لأضرار مادية وهلاك عنصر وإصابة اثنين آخرين ولله الحمد والمنه. وفي الأنبع بتوفيق الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من الوصول لمنزل مختار قرية السليجية بالقرب القرب من هيت أول أمس فقتلوا بأسلحتهم الكاتمة أحد حراس المنزل فيما أصيب المختار بجروح بليغة نسأل الله أن يعجل بهلاكه وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية بفضل الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي تقريراً مصوراً لجانب من هجوم جنود الخلافة على عناصر الجيش النيجيري المرتد ببلدة مامري بمنطقة برنو أمز ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هجوم لجنود الخلافة على مقر قيادة منطقة سبهة تابعة لميليشيا حفتر عشرة هلك ومصابين من المرتدين بينهم مختار قرية في أماكن متفرقة من ولاية العراق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته